وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا آ خ ر ي ن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إ ل ا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 واذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إ ن ه م لكاذبون وقالوا إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين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 قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم إ ن ه م ل ي ك ذ ب و ك ف إ ن لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من ن ب أ المرسلين و إ ن كان كبر عليك إ ع ر ا ض ه م ف إ ن استطعت أ ن تبتغي نفقا في ا ل أ ر ض او سلما في السماء ف ت أ ت ي ه م بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهاؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون ب آ ي ا ت ن ا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه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 ولا ح ب ة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا رطب ولا يابس إ ل ا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم, ثم يبعثكم فيه ليقضى أ ج ل م س م ى ثم إ ل ي ه مرجعكم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 وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في آ ي ا ت ن ا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة وهو الحكيم الخبير و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه آ ز ر اتتخذ أ ص ن ا م ا الهه إ ن ي أ ر ا ك وقومك في ضلال مبين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 ان ربك حكيم عليم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب كلا هدينا ونوح ا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين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 وجنات من أ ع ن ا ب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إ ل ى ثمره إ ذ ا أ ث م ر وينعه إ ن في ذلكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات و ا ل أ ر ض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 و ي ه ليؤمنن بها قل إ ن م ا ا ل آ ي ا ت عند الله وما يشعركم أ ن ه ا إ ذ ا جاءت لا يؤمنون ونقلب أ ف ئ د ت ه م و أ ب ص ا ر ه م كما لم يؤمنوا به أ و ل مره ونذرهم, ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أ ن ن ا نزلنا إ ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ل ي ؤ م ن و ا إ ل ا أ ن يشاء الله ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا شياطين ا ل إ ن س والجن يحيي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وقال أ و ل ي ا ؤ ه م من ا ل إ ن س ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أ ج ل ن ا وبلغنا اجلنا الذي أ ج ل ت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إ ل ا ما شاء الله إ ن ربك حكيم عليم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 إ ان يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم آ خ ر ي ن ان ما توعدون ل آ ت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار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 كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ث م ا ن ي ة أ ز و ا ج من ا ل ض أ ن اثنين ومن المعز اثنين قل ان الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين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 فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما أ و ح ي إ ل ي محرما على طاعمي اطعمه الا أ ن يكون ميته او دما مسفوحا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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما إ ل او مَا حَمَلَتْ ذ ه ر ه م ا أَوْ ا ل ح و ا ي ا أ او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون فان كذبوا كفقوا ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه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 ولا تتبع أ ه و ا ء الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا والذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة و ا ل لا ل ذ ي يؤمنون ن ا ب آ خ ر ة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أ ت ل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا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 أ ن تقولوا انما أ ن ز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا و إ ن كنا عن دراستهم لغافلين أ و تقولوا لو أ ن ن ا انزل علينا الكتاب لكنا أ ه د ا منهم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 ان ربك سريع العقاب وانه إ لغفور رحيم, وإنه لغفور رحيم